of yeah. your عندما يكون رشا اني وسكنه يقول لك ذكر ذكر هل يقول لك في هذا المشروع تعش هذا حتى Thank <laughs> you. right? في هذا المسبوع. واسأل الله ان يولحنا منهم جديد. آتك برودك. قال له عمر الله اللي عليك حتى تبديه بشيء يقص إنه لا. لا يذهب عليك. انا الذي على قدميك. انا All right. All right. <laughs> Yeah. No, no, no.